أماسيا إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة من الحكمة الفارسية القديمة أشجع الناس يحتاج إلى سلاح وأسوس الملوك يحتاج إلى وزير ومثل الملك الصالح إذا كان وزيره فاسد كمثل الماء العذب فيه التماسيح. علم. علي مبارك. علي مبارك علم من أبرز أعلام النهضة والعمران في تاريخ مصر الحديث يعرف بلقب أبو التعليم في مصر ولد في عام 1824 بقرية برنبالد قهلية تخرج في مدرسة المهندس خان بالقاهرة ثم أمضى سبع سنوات في فرنسا في بعثة لدراسة العلوم العسكرية كانت تضم أربعة من أنجال محمد علي حاكم مصر خلال حكم عباس الأول ثم سعيد والخديوي إسماعيل تولى عدة وظائف ومهام ترك فيها بصمات واضحة منها إعادة تنظيم المدارس وإصلاح التعليم محو أمية العاملين بالجيش إدارة القناطر الخيرية تحديث القاهرة عمرانيا ثم مهام منصبه كوزير لوزارات الأشغال العموميه والأوقاف والمعرفة. يذكر علي مبارك أنه مؤسس دار الكتب المصرية ومنشئ كلية دار العلوم عام 1272 وكذلك مجلة روضة المدارس ليحياء الآداب العربية ونشر المعارف الحديثة له عدة مؤلفات يأتي في مقدمتها موسوعة الخطط التوفيقية والتي جاءت في 20 جزءا وكانت أول عمل علمي مصري يستخدم الوثائق كمصدر للمعلومات في وصف المدن والقرى المصرية وما بها من مرافق ومنشآت في الرابع عشر من نوفمبر عام 1893 انتقل علي باشا مبارك إلى رحمة ربه عن حوالي تسعة وستين عاما مثل شغل الإراري وياك ولو ياك الغداد كلمة الإراري أو الآراري تعني البناء الماهر في صنعته ويضرب هذا المثل في الحث على إسناد الأمور إلى من يصلح للقيام بها من أهل الخبرة والمعرفة والتدريب الجيد فهؤلاء وإن غلا أجرهم إلا أن عملهم المتقن يعود عليك بالنفع ويجنبك خسائر كثيرة فيما بعد العمل الليلي يعتقد الكثيرون أن الليل أفضل الأوقات لإنجاز المهمات المعقدة فما مدى صحة هذا الاعتقاد دراسة علمية امريكيه حديثة أثبتت أن العمل الليلي يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية أظهرت هذه الدراسة أن عدم النوم أثناء الليل يؤثر في نظام الجسم وساعته الداخلية فيبطئ عمل المخ وسرعة معالجته للمعلومات وبالتالي تضعف القدر على التفكير أثناء الليل وخلال فترة النهار التالية دراسة أخرى إنجليزية يابانية مشتركة اشارت إلى أن العمل لمدة ستين ساعة او أكثر في الأسبوع بشكل مستمر ودون الحصول على قدر كاف من النوم ليلا قد يضاعفان من احتمال الإصابة بالأزمات القلبية طرفة. أعلنت إحدى الشركات عن حاجتها لحارس ليلي فتقدم إليها الرجل نظر إليه مدير الشركة طويلا ثم قال له الواقع أننا نريد شخصا قلقا لا يغمض له جفن طوال الليل يسمع دبيب النمله سريع الغضب يسيء الظن بكل الناس وأعتقد أن هذه الصفات لا تنطبق عليك وهنا رد عليه الرجل بسرعة إذا كان الأمر كذلك يا سيدي فإن زوجتي هي أفضل من يتولى هذه الوظيفة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.